Bismillahirrahmanirrahim Arrahman allamal Qurana wa laqall insana ya'allimuhu al-bayan Ash-shamsu wal qamaru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 Fabi ayyaala i rubbuk maatu kathiban, fayom azzil la yusalu an zanbihin sun walajan, fabi ayyaala يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي ف يؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربك مات كذبان؟ هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضغتان فبأي آلاء ربكما تكذبان